إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد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 من مل الكافرين حصرة إن هذا القرآن يهدي اليه أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمن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 فمحونا آيَةَ الليل وجعلنا آية النهار مُبْصِرَةً لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن ك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القول من بعد بعدنا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 مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا مندها أولئك وهؤلاء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 وقضى ربك أَلَّا تعبدوا إلا إِيَّاهُ وبالوالدين إِحْسَانًا إِمَّا يبلغن عندك الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَامْكَانَ خِطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 العهد كان مسؤولا وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبشر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملموما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 كلا ابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم مَقْرَاء وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إلا رَجُلًا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 ما يتبون في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة.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 إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ان يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أَوْ يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أمنتم أن يعيدكم فيه تَارَةً أُخْرَى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 ولولا لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ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 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إني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 فضله كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأْتُوا بمثل هذا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا الْقُرْآنِ من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 بعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مقام إنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا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 كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لمبعوثون خلقا جديدا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 وك يا موسى مسحورا قال لقد علم تماما انزلها اولائي الا رب السماوات والأرض بصائر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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام